أَل لِللهِ الدّينُ القَانص وََّذينَ التَّخَذُ مِ دُونِهِ أَل أَم نَعبُدُهُم إِلَّا لُقَِّبونَا مَا نَعبُدُهُم إَِّا لُقَِّبونَ إِلَى اللهَّهِ زُلفَ إِ اللهَّه يَحكُم بينهم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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَالّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي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 له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده شما أز أزت قلول، اللذي ില <laughs> ന് ലലില ്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 وقالها الذين منبلم فاغنى عنهم كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما, سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيِّتِيَكُمُ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلِ أَيِّتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِنْ رَّبِّكُم مِنْ قَبْلِ مِن قَبْلِ أَيَّتِ يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُونَ